إذا ابتدأنا الكفار بالتحية من دون أن نشلم عليهم وهل علينا أن نقصره ابتدأنا نحن, نحن الكفار بالتحي... بالتحية عليهم من دون أن نشلم عليهم وهل علينا أن نقصرهم إلى أغيق الطريق وصفا للحديث ونحن في بريطانيا أم هذا يقع وصفا للمشلحة والمسكدة الذي يظهر لي <الحروي> إن الصرارهم إلى أضيق الطريق اذا كانت البلد ما يقوم بحكم أشد بحكم ولا يندق عليكم لانهم لأنهم الذين يحكمون انتم أنتم في كلامهم، وعليكم إبعاد أهل الإسلام من صدق الحديث ولوافد الوعد. وعادى الى امانه وحصل الشوار ودعوة هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالذي احسن ومن ذلك ان تحيهم في مرس بغير بتحييط صباح وتحييط مساء وتحييط دون السلام الا اذا اتيت مجلسا فيه المسلمون وكفار فتسلزم când se lea, eu